فَمَيْ يُردِ اللههُ أَ يَهدِيَهُ يَشْرَح فدَرهُ للِإِسلام وَمَْ يُرَِ أَن يُبِهُ يَجَعَ الْفَدَرَهُ ضَيطًا حَرَج كَأََّماَا يَصَّعدُ في السمام وذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقينا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم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 رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَوْلَ النَّارِ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شاء.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 أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يطل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون